بوك تو انتشت ديت التيت ثمانية وستون ثمانية وستون اماث افوكل كبير صغير <thomanyia w -school> <thomanyia w -s -tune> كبير صغير اماث ذي افوكل كبير وصغير كبير وصغير اليفانتي است إي ماث الفيل كبير الفيل كبير اميو است إي فوجل الفأر صغير الفأر صغير إيرت و إيتشلت مظلم ومضيء مظلم ومضيء اناتا است ايررت الليل مظلم الليل مظلم انتا است متريت النهار مشرق النهار مشرق اي فيتار داي ايري كبير السن وشاب كبير السن وشاب جيشي ين اشو مثيتر جدنا كبير السن جدا جدنا كبير السن جدا فرا 70 ييتش اي ايشتا اكوما ايري قبل 70 سنه كان لا يزال شابا قبل 70 سنه كان لا يزال شابا. اي بوكور ذي شمتوار. جميل وقبيح. جميل وقبيح. فلوتورا است ايبوكور. الفراشه جميله. الفراشه جميله. ميريمانغا است اشمطوار. العنكبوت, قبيحة. العنكبوت قبيح العنكبوت قبيح إترش ذي إهول سمين ونحيف سمين ونحيف نيقول 100 كيلو ايش باشندوش إمرأة وزنها 200 كيلو هي سمينة امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينة رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف إشترينت ذي إير غالي ثمن ورخيص غالي الثمن ورخيص الماكينه است اشترينت السياره غاليه الثمن السياره غاليه الثمن الجزيته است الير الجريده رخيصه الجريده رخيصه